نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. نزل من رفور الرحيم، ومن أحسن قولا من الله وعمل صالحة وعمل صالحة وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا فع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم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 يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آية أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيل الموتى. إن الذي أحياها لمحيل الموتى. إنه على كل شيء قدير.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 كِمْ مِنْهُمُ الرِّيْبُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ أَفَعَلَنِيَهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ